وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اليوم ما ما ما بدأناه من ا وكنا قد وقفنا ل المرة الماضية ل باب ه عند ق وهم ل ر ح ه الله في البيت السادس في و ا ل ث م ان ي ن إن وهمز وصل علي ه د خ ل همزه لستفهامي ا ابدل سهلا إ ن كان همزا ة نعيذ وهم ز و ص ل إ ن علي ه د خ ل همزه لستفهامي ا ابدل سهل ان كان ه م ز ة ال للعربي إ ذ ا أ ر ا د و ا الاستفهام أ د و ا ت منها هل ومتى و أ ي ن وكيف ومن ج م ل ة تلك ا ل أ د و ا ت ا ل ه م ز ة ا ه م ز ة م ف ت و ح ة ا وهي ه م ز ة قطع ه م ز ة ايش قط فهذه ا ل ه م ز ة قد تدخل على لام التعريف وقد تدخل على اسم وقد تدخل على فعل فما وضع ه م ز ة الاستفهام في هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل ث ل ا ث ة ب د أ رحمه الله بدخول ه م ز ة الاستفهام و أ ع و د ف أ ق و ل هي ه م ز ة قطع بدخولها على ه م ز ة الوسط إ ن كانت ه م ز ة الوصل فين في لام التعريف نحن مر معنا أ ن لام التعريف هي لام س ا ك ن ة ت أ ت ي بها العرب في أ و ل الكلمات لتعريفها والتعريف يقابله التنكير نقول كتاب كتاب أ ي كتاب ن ك ر ة مطلقا لكن لما نقول الكتاب هذه اللام شو صارت لام ب س م و ه ا ا ل م ع ر ف ة فصار كتابا معينا صار كتابا معينا ولما كانت هذه اللام س ا ك ن ة ف إ ن العرب يجلبون للبدء بها همزه ة همزة الوصل وتكون ي في لام التعريف مفتوحه وتكون همزة همزة الوصل في بتكون طيب ه م ز ة الوصل يا إ خ و ا ن ن ا نحن نعلم أ ن من قواعدها أ ن ه ا تسقط وين ه م ز ة الوصل خليكم ع ا ئ ل ا تناموا بدي تفاعل ه م ز ة الوصل من قواعدها أ ن ه ا في د ر ج الكلام شو بيصير فيها هلا نقول الكتاب هل نصحت ه م ز ة أ م لا لكن لو وضعت قبلها واو ماذا أ ق و ل وشو ا ل صار ا ل ه م ز ة عظيم جدا طيب ه م ز ة الوصل في لام التعريف م ف ت و ح ة الكتاب ف إ ذ ا أ د خ ل ت على كلمه الكتاب ه م ز ة استفهام وهي فت م ف ت و ح ة و ه م ز ة قطع و ه م ز ة الوصل م ف ت و ح ة قبل دخول ه م ز ة الاستفهام كنت أ ق و ل الكتاب لما دخلت ه م ز ة الاستفهام إ ذ ا بدي اطبق القواعد نفسها وكان ص ل ل وسقطها ا من ل م همزة مفتوحة وادخل ايش ي ع ي ح شيئا ل همزة همزة مفتوحة وأضع إيش؟ همزة مفتوحة واضع وكأن ايش ي ش لم يتغير فلما بدي ق و ل ل ل إ ن س ا ن الكتابه ق ر أ ت هل أ ن ا مستفهم ولا مخبر ي تلتبس صيغتان من صيغ الكلام وهما ص ي غ ة الاستفهام ب ص ي غ ة الخطاب أ و الاخبار عفوا بصيغه الاخبار انتبهنا كيف لذلك في هذا الموضع الوحيد خالف العرب ا ل ق ا ع د ة ا ل أ ص ل ي ة في ه م ز ة الوصل ه م ز ة الوصل من قواعدها تسقط اين هنا لما أ د خ ل و ا ه م ز ة م ف ت و ح ة على ه م ز ة مفتوحه لم يسقطوا هذه لم يسقطوا همزة الوصل. أبقوها. أبقوها العرب يعني. أ ب ق و ه ا لكن غيروها ب إ ح د ى طريقتين كانت بعض القبائل تبديلها أ لفا فيقول مثلا ا الكتابه حفظت هي شو أ ص ل ه ا ا الكتابه ا فشو عملوا ب ا ل ه م ز ة ا ل ث ا ن ي ة بدل ما يسقطوها أ ب د ل و ه ا بايه ب أ ل ف ف ن ش أ مد مد لازم ه ي ه مر معنا إ ن شاء الله ومر معنا ب ا ل ج ز ا ئ ر ي ة ا ل س ن ة الماضيه اه الكتاب فصار هنا في إيه؟ مد ل ألف من من ألفا ه وهذه مد وهذه النطق ب ا ا بين مد ز ة المحققة ا ل م وحرف من ج ا م ي ا ف إ ذ ا سهلنا ه م ز ة م ف ت و ح ة ننطقها بين ا ل ه م ز ة و ا ل أ ل ف فيقولون أ ه الكتاب حفظت اه الكتاب حفظ آ ه آ ه ا ل ه م ز ة ا ل أ و ل ى التي هي الاستفهام تبقى كما هي آ ه لكن ا ل ث ا ن ي ة اللي هي ه م ز ة الوصل شو بيصير فيها تسهل قال الطيبي رحمه الله وانظروا إ ل ى ا ل أ ب ي ا ت وهمزة وصن ان عليه دخل همزه الاستفهام إ ي ه شو اعمل أ ب د ل س ه ل ة هذه س ه ل ة معطوف على أ ب د ل بعاطف محذوف معطوف عليها بعاطف محذوف يعني أ ب د ل أ و س ه ل ة أ ب د ل أ و س ه ل ة مخير يعني طبعا س ه ل ة شو أ ص ل ه ا اللي بيعرف افرائده ل سهلا نون التوكيد ا ل خ ف ي ف ة و أ ب د ل ت الفا للوقف مرت معنا مين حفظ بيت ابن مالك و أ ب د ل ن ه ا بعد فتح أ ل ف ا وقفا كما تقول في قفا قفا لي س أ ل ك ن عنه بكره و أ ب د ل ن ه ا يعني نون التوكيد ا ل خ ف ي ف ة مر معنا ومكتوب كان عن لوحة ن اللوحه ت و ك ي د ا خ ف ف ي ة أ ب د أ ل ف متى وقفا كما تقول في قفا قفا تمام إ ذ ن أ ب ذ ل س ه ل ا إ م ت ى ان كان همزه ا ل ع ر ف ت شو السر في أ ن ه آ ل انا و آ ل ز ك ر ي ن ي والله فيها أ ب ذ ل تسهيل ع ر ف ت شو السر السر أ ن ه م ز ة الوصل لم تحذف ل أ ن ن ا لو حذفناها قبل دخولها كنا نقول الله أ ز ي ن لكم وبعد دخولها شو حنقول الله أ ز ي ن لكم قبل دخولها على ا ل آ ن حنقول ا ل آ ن بعد دخولها حنقول ا ل آ ن لو طردنا ا ل ق ا ع د ة شو اللي طردناها جعلناها م ض ط ر د ة مو طردناها يعني ها طردنا ا ل ق ا ع د ة يعني جعلناها ق ا ع د ة م ض ط ر د ة لكن العرب لم يفعلوا ذلك ب ا ل ف ط ر ة انتبهنا كيف ننظر إ ل ى ا ل ل و ح ة إ ذ ا دخلت همزه ة ا ا ل س ت ف الاستفهام م شاكين شو و ن همزة ل ا شلونها أ ح م ر مثل ا ل فين لونها في البيت يعني هذا التلوين كمان نوع من ا ل ا ض ا ء ة انتبهو له إ ذ ا دخلت همزه、الاستفهام. على ه م ز ة الوصل شلون ه م ز ة الوصل أ ز ر ق و بالبيت شلونها كمان أ ز ر ق من لام التعريف هذا ا ل ش ر ط ف إ ن العرب تبقي ه م ز ة الوصل وتغيرها ب ا ل إ ب د ا ل أ و بالتسهيل يا إ م ا هكذا يا إ م ا هكذا وذلك, في شوفها وذلك فيها هذا ب ا ل ن س ب ة ل ر و ا ي ة حفص عن عاصم شوفوا ه م ز ة الاستقسام شو طلع لونها حمراء ماشي الحال وبعد منها ا ل ز ك ر ي ن ه م ز ة الوصل شلونها ز ر ق ا ء لما دخلت ه م ز ة الاستفهام اللي هي الحمره على ا ل ز ر ق ا ء شو عملنا لم نحذف ا ل ه م ز ة ولم نبقها يعني لا قلنا اذ ذكرين ولا قلنا اذ ذكرين أ ب د ل ن ا ه ا أ ل ي ف ا فقلنا كما نرى اذ ذكرين و ك ت و ب جنبها ب ا ل إ ب د ا ل السطر الثاني نفس الموضوع دخول همزه الاستفهام على ه م ز ة الوصل فشو عملنا فيها سهلناها ع ل ا م ة التسهيل ل ل ه م ة ا ل م ف ت و ح ة ن ق ط ة م س د و د ة الوسط نقطة الوسط مسدودة فوق ا ل أ ل ف إ ن كانت ا ل همزه م ف ت و ح ة كما ترون أ ذ ك ر ي ن ا ق ر أ وتقرؤون خلفي بصوت واحد وحاولوا أ ن تقلدوني تماما ن ب د أ ب إ ي ش بالابدال قل ان الذكرين قل ان الذكرين بارك الله فيكم نرى على ا ل ل و ح ة ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة هي ك ل م ة إ ي ش ا ل آ ن ا ل آ ن بمعنى هذا الوقت دخلت عليها همزه ا ل ا س ت ف ا م فبالابدال ماذا تصبح كما نرى على ا ل ل و ح ة ا ل آ ن وبالتسهيل ماذا تصبح ا ل آ ن نعم أ ق ر أ ثم تقرؤون ا ل آ ن وقد عصيت لا بدنا اياها نفس الطول ا ل آ ن وقد عصيت ا ل آ ن وقد عصيت واضح الموضع الثالث في ا ل ق ر آ ن العظيم على ر و ا ي ة حفص عن عاصم قوله تعالى ا ل ل ه دخلت همزه ا ل ا ت ف ا م على لفظ الجلاله هؤلاء التي الكلمات الثلاث اخواني الكرام ثلاث كلمات في س ت ة مواضع ثلاث ثلاث كلمات كل كلمة القرآن آل آل آل الله رجاءت مرتان رجاءت رجاءت مرتان اذا كلمات مرتان كم سكررت كم ركريني كم كم كم كم موضع مرة مرتين من من من ستة في في في في في س ت ة مواضع ي حفظوا الكلام ثلاث كلمات ي ن في س ت ة مواضع ي لفظ الجلاله الله دخلت ع ل ي ه ا في س ت ة استفهام ف ب ا ل إ ب د ا ل نقول ا ل ل ه و إ ذ ا أ ت ي ن ا بها في آ ي ة قل ا ل ل لكم ه أزين قل الله ازن لكم لا لا لا بدي صوت واحد وصحيان الله يخلي يكون النعسان مو حلو ة يلا مع بعض وبالتسهيل تكون لا لكم تقول لكم في ناس م ت و ل لكم لكم وكل مضموم فلن ي ت م إ ل ا بضم الشفتين ضم التسهيل ا ل آ ن قل االله أ ذ ن لكم إ ل ا ه ذ ن هذا وضع ه م ز ة الاستفهام إ ن دخلت على ه م ز ة الوصل في لام التعريف إ م ا أ ن نبدلها و إ م ا أ ن نسهلها كلاهما ما قلنا أ ب د ل س ه ل ة إ م ا كذا و إ م ا كذا من طريق ا ل ش ا ط ب ي ة حبيبي نعم قال رحمه الله إ ن كان ه م ز ة ال و إ ل ا ان لم يكن دخول ه م ز ة الاستفهام على ه م ز ة الوصل في لام التعريف أ ل م نقل في ب د ا ي ة الكلام أ ن ه م ز ة الاستفهام قد تدخل على ال اللي هي حرف وقد تدخل على, على, على فعل وقد تدخل على اسم ف إ ن دخلت على ال أ ل د ل س ه له في لام التعريف و إ ن دخلت على فعل ا ل ق ا ع د ة م ض ط ر د ة شو منعمل نسخه ه م ز ة الوصل من الفعل وننطق يعني مثلا اصطفى, على البنين اصطفى الفعل ب ن البنين ا ي ص ط ا ل ف اسمه اصطفى اصطفى يصطفى ي لكن لما بدك تستفهم بتقول اه اصطفى البنات اه هذه الاستثام همزه ة ي همزة الوصل تبع الفعل شو بنعمل فيها نسختها لفظا شو بتصير لفظاً اصطفى فانت لما ترى فعلا أ و ل ه ه م ز ة م ف ت و ح ة وكان حقها أ ن تكون م ك س و ر ة أ و م ض م و م ة ل أ ن ه م ز ة الوصل في ا ل أ ف ع ا ل كما مر معنا ب ا ل أ م س يوم, يوم الخميس د ا ئ ر ة إ م ا م ك س و ر ة و إ م ا م ض م و م ة ما قلنا ذلك إ ن كان الثالث من الفعل مضموما ضما لازما أ س ك ن أ د ع و شو بتكون ا ل ه م ز ة م ض م و م ة و إ ن كان الثالث مكسورا أ و مفتوحا أ و مضموما ضما غير لازم شو بتكون مكسور ترى هنكي مثل ايش امشي استغفير ابنو هذه ا ل ا م س ن ا و ذكرناها ب ا س ت ف ا ض ة في درسنا الماضي اذا ان دخلت همزه الاستفهام على فعل ف ا ل ق ا ع د ة م ض ط ر د ة ن ص ق ط همزه الوصي سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر استغفرت هايشو ها هي ليست ه م ز ة الوصل لن أ ه م ز ة الوصل سقطت انتبهنا كيف ان ه م ز ة ا ل و إ ل و ايلى يعني لم تكن ه م ز ة ال كانت في فعل أ و فيس من فحزفه كا ت خ ذ ت م أ ف ت ر ى و أ ط ف ى اتخذتم عند الله عاد همزه هذي أ ص ل ي و لا ه م ز ة استفهام استفهام لو كانت أ ص ل ي ا ش ك ا ن لازم تكون اتخذتم أ ف ت ر ى على الله كذبا ً أ ن به ا ل ج ن ة أ ص ل ي ة ولا ه م ز ة الاستفهام لو كانت أ ص ل ي ة ش و ك ا ن لازم تكون افترى ل أ ن الثالث مفتوح أصطفى البنات على ايضا ت ب البنات ب ن ن ا ا أصطفى على ل ن أ ي نفس الموضوع نرى على ا ل ل و ح ة إ ذ ا دخلت ه م ز ة الاستفهام على ه م ز ة الوصل في فعل تسقط ه م ز ة ا ل و ص ل خطا ولفظا إ ذ ن ا ل ق ا ع د ة م ط ر د ة نحو ا افترى شو بتصير افترى ا استكبرت شو بتصير استكبرت ا اطلع شو بتصير اطلع اطلع الغيب أ م اتخذ عند الرحمن نعم ا اصطفى شو بتصير اصطفى في غ م وكذلك ض يا أخي ا ل ر ي م نعم و ك إ ذ ا دخلت ه م ز ة ا ل ا س ت ف ه ا م على ه م ز ة ا ل و ص ل فيس من ه ذ ه ل م ت أ ت ي في ا ل ق ر آ ن ف ي ا ل ق ر آ ن سبحان الله ما عندنا اسم دخلت علي ه من ي ه م ز ة الستفهام ا ف إ ن ه م ز ة ا ل و ص ل تس ق ط خ ط ا ولفظا ولم يرد ذلك في ا ل ق ر آ ن نحو من اللغه ة ابنا لو بدك تستفهم تقول له أ ب ن ا واحدا عندك مثلا شو بتقول ل ابنا و لا بتقول ابنا أ ب ن ا كيف عرفنا أ ن ه ا ه م ز ة استفهام لو لم تكن ه م ز ة استفهام لكانت ابنا ه م ز ة ا ل و ص ل في ا ل أ س م ا ء مكسوره اثما لو بدك تستفهم تقول أ س م ا س م ا وضح يا شباب ولم ي أ ت ي ذلك في ا ل ق ر آ ن العظيم ثم قال رحمه الله في البيت الثامن والثمانين والتاكع والثمانين و آ خ ر الهمزين ان يسكن وجب إ ب د ابداله ل ه مدا و ج إ ب مدا ك اتمن طلب كذا و اوتينا و إ ي ت ا ء اعددا الان نحن نتعرض لموضوع جديد كمان له ع ل ا ق ة ب ا ل ه م ز ة و ا ل ه م ز ة تحتل في أ ب ح ا ث ا ل ل غ ة يعني قسما كبيرا كما قلت لكم في ا ل أ ي ا م الماضيه لانها حرف ثقيل ل الهمزة بيتخلصوا ليس المجال غ ا منها هذا ذكرها ت أخرى أن بيعرف بطرق يعني عديدة من قواعد العرب يا شباب اسمعوني جيدا لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنان ع ي د لا تجمع العرب في كلامها إ ن قلنا في كلامها و إ ن قلنا في كلامهم صح ط م ا م اكيد لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما س ا ك ن ة هذا الشرط شو الشرط ثانيتهما س ا ك ن ة انتبهنا يعني في ل غ ة العرب يا ابني أ ء ما في قولوا اء ما في ب ل غ ة العرب أأ أ ء أ... كمان ما في إي مافي هذه ا ل أ ص و ا ت ا ل ث ل ا ث ة ليست في ل غ ة العرب إ ذ ا وجد في كلامهم ا شو بيعملوا ب ا ل س ا ك ن ة هذه يبدلونها ا لان اللي قبله مفتوح شو بتصير ا قولوا ا ا يبدلوا ا ل س ا ك ن ة واوا ل أ ن ما قبلها مضمون فيقولون نعم و إ ن كانت ا يبدلون ا ل س ا ك ن ة ي ا ل أ ن ما قبلها مكسور فيقولون إ ذ ن أ ا ا أ ص ل ه ا أ ا ا هذا اللي بيسموه بالتجويد مد البدل ت ذ ك ر و ا م د البدل؟ ه ذ ا هو لماذا سمي بدلا ل أ ن ه م يبدلون ا ل ه م ز ة ا ل س ا ك ن ة حرف مد أ م ن و ا وزنها أ ف ع ل و ا ما بيقولوا أ م ن و ا يا أ ي ه ا الذين أ م ن و ا شو بيقولوا آ م ن و ا إ م ادم ن بوزن يقولونه؟ إيمان إفعال ما أ بوزن أ ف ع ل ما ي ق و و ل هذا أ ص ل البحث لكن مد البدل وسياتي معنا إ ن شاء الله مد البدل يشمل هذا ويشمل أ ي ض ا كل ه م ز ة م ض م و م ة ولو لم يكن أ ص ل ا ل حرف المد ل بعدها يعني مثلا يراؤون ويمنعون الماعون وجاؤوا على قميصهم هل هذه الواو أ ص ل ه ا ه م ز ة س ا ك ن ة لا هذه واو جماعه لكنها تعامل نفس ا ل م ع ا م ل ة لذلك نحن في علم ا ل ت ج و ي د يقول أ ئ م ت ن ا في تعريف المد البدل هو كل همز ممدود لا يتكلمون عن أ ص ل ه ا وفصلها اما ل ل والفصل أ ص بيحكوه فين في إ في الكتب ا ل م و س ع ة في كتب التجويد و إ م ا في علم الصرف لكن الكتب ا ل م خ ت ص ر ة بالتجويد حتى ما نوجه ع ر أ س أ ب ن ا ء ن ا الطلاب الصغار ن ر ق ع د نحكيلهم همز سيل ولا تجمعوا العرب اي والله بيدوخوا ا اللون مد البدن هو همز ممدود. دائما حدثوا الناس شو هو ممدود من مد همز عقولهم كل على قدر ب ه ت مو شطاره ابدا الواحد يجي لعند ناس مبتدئين ولا صغار في السن و ي ع د يشرح لهم كلام بده عقل هالاده يستوعبوه ر ض ى عليكم ل ن ا صغار أو م ب د د ئ ي ن لا ت ع ا ت ط ل و المعلومات اللي عندكم. طلعوا ما يصلح لهؤلاء. شو ا اللي ما لهؤلاء ا كل عندكم يصلح ل تعريف د عند ل ل ا م ج د ي ن كل م ممدود كلام همز ممدود ز لك كل كتر تبهنا آؤؤي آ م ن و ا اوتوا إ ي م ا ن ا وبس لما بكونوا ي ناس ت ب ا ر وبدوا ا يدرسوا شويه صرف وكذا نحكيلهم ع ن لا تجمعوا العرب والكلام هذا سمعنا يا أخي؟ نعم يسكن نعم رحمه كما الهمزين مدى مثال من من المثال نرى إن القرآن يا إذا قال الله ابداله طبعا هذا أخي آتي آتي ليس وآخر طلب وجب وجب شو ثم قال رحم الله كذا و أ و ت ي ن ا و إ ي ت ا ء ع د د ا نرى على ا ل ل و ح ة لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما س ا ك ن ة ف إ ن وجد ذلك في كلامهم ايه شو بيعملوا أ ب د ل ا ل ه م ز ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل س ا ك ن ة حرف مد مجانس ل ح ر ك ة ا ل ه م ز ة ا ل أ و ل ى نحو أ د م تبدل ا ل ه م ز ة ا ل ث ا ن ي ة أ ل ي ف ا شو بتصير ادم شايفين كل ما له ع ل ا ق ة ب ا ل ه م ز ة ا ل أ و ل ى شو لونا ا لكم يا باللون ا ل أ ح م ر كل ما له ع ل ا ق ة ب ا ل ه م ز ة الثانيه لوناه بايش باللون ا ل أ ز ر ق يعني هذا التلوين تلوين مفهم موضح علمي سمهنا م تبدا ا ل ه م ز ة ا ل ث ا ن ي ة ي ايمانا أنشب ا ص إ ي وضحا ثم قال رحمه الله و أ ئ ت م ن تونيت حال الابتداء هنا أ ت ى رحمه الله ب ث ل ا ث ة أ م ث ل ة دخلت ه م ز ة الوصف على ه م ز ة س ا ك ن ة ولكن هز هز همزه الوصل في الوصل تسقط كما تعلمون لا ت في اؤتمن خ ر البقرة صوت ل ف ي د ي الذي امانته لو و ق فين ن ا ا على ل ذ و ر د جاءت نبدأ ب في اخر ت ب ا ي سوره ي ك من ب البقره ب ا ع ل م ا ل ش ي و ع فليؤدي ه م ا ن يوقف ص فينا امام ل الذي اؤتمن امانته لا حبيبي ما باستيقاظك ما لا تفرد عضلاتك علينا ب ا ل ص ل ا ة العرب لا تقطع كلامها بهذه الطريقه ة فليؤدي الذي أتمين ا أ ت م ن لكن سؤال لو س أ ل أ خ أ خ ا ه او شيخ تلميذه كيف ت ب د أ ب أ ت م ي ن ه شو بده يقول له أ و ت م ي ن ه ل أ ن اؤتمنه ي أ و ل ه ا ه م ز ة س ا ك ن ة وهي لونت أ م ا م ك م ب ل و ن ا ل أ ز ر ق والحرف الثالث من الفعل مضموم وهو التاء من جيب ه م ز ة الوصل م ض م و م ة شو بتصير اوتومينا شو بتصير هاها ها. بعد ما صارت اوتومينا تجي القاعده اللي مره معنا من شويه ك ت ب ت و ه ا لا تجمعوا العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما س ا ك ن ة شو بيعملو ا بيبدوا ا ل ه م ز ة ا ل س ا ك ن ة حرف مد من جنس حركه الهمزه الاولى ب د أ شو اختباري ب د أ اختباري واحد عم ي خ ت ب ر الثاني لكن بالصلاه بالتلاوه ا ل م ع ت ا د ة ما م ن ف ع ل ه ا ا ي ت و ن ي ايضا ه ذ ي ائتوني وردت فين في, في س و ر ة اول س و ر ة الاحقاف ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب لو وصلنا همزه الوصل تسقط ام لهم شرك في السماوات ائتوني لكن لو وقفنا ام لهم شرك في السماوات شو ب ن ب د أ إ ي ت و ن ي بكتاب تمام إ ي ت ي ب ق ر آ ن غير هذا أ و بدله ب س و ر ة يونس نعم شو قبلها أ م يقولون افترى لا مهم شو أ و ل الايه من أ و ل ه ا وقال الذين وقال الذين لا يرجون لقاء ن أ ت ي ب ق ر آ ن ه ه لقاء ن أ ت ي شايفين ه م ز ة الوصل سقطت, و... سقطت في الوصل ويكون ن ط ق بايش ب ه م ز ة س ا ك ن ة لكن لو ب د أ ن ا بدء اختباري شو منقول ا ي ت ي ب ق ر آ ن نر ى على ا ل ل و ح ة إ ذ ا دخلت ه م ز ة الوصل على ه م ز ة قطع س ا ك ن ة ف إ ن ن ا عند البدء شو ن ع م ل نبدل ه م ز ة القطع ا ل س ا ك ن ة حرف مد مجانس ل ح ر ك ة ه م ز ة الوصل نحو الذي اؤتمن شو بتصير اؤتمن هذه ا ل خ ط و ة ا ل أ و ل ى اوتمن ه ذ ه ا ل خ ط و ة ا ل ن ه ا ئ ي ة ق ل و ا وراي صوت واحد فليؤد ي الذي اؤتمن أ م ا ن ت ه ف ل ي ؤ ذ ي الذي أ و ت م ن أ م ا ن ت ه هل نفعل ذلك ونتعمده أ ي و ا في السماوات ائتوني لو ب د أ ن ا ب تصير ائتوني ثم ائتوني ب تتحول لايش نعم في السماوات, في السماوات ايتوني بكتاب, إيتوني بكتاب لقاء ن أ ت ي ب ق ر آ ن عند البدء ب ت ص ي ر ائتي و ائتي تتحول ل أ ي ه لقاءنا لقاء إيتي ب ق ر آ ن م ث ا ل ا ل أ و ل و ا ل ث ا ل ث م ا في ع ل ى ما ق ا ء ن م ل ق ف ل ك ن ا ي م م ك ن أم ل ه م ش ر ك ق م في ا ل س م ا و ا ت كلمة ا ل س م ا و ا ت ع ل ي ه ا إ ش ا ر ة إيه و ق ف لك أ ن ت ا ل ق ا و ن ي ب ك ت ا ء ن ا لقاءنا واضح ي ا أ خ و ا ء ن ا انتهى الباب عندكم شو الباب الي ل بعده حروف ا ل م د ل ن س أ ل الله ا ل ب ر ك ة في الوقت حتى ننهي هذه ا ل م ن ظ و م ة ف إ ن ه ا 193 بيت ف أ ن ا حريص أ ل ا أ ن ه ي ه ا مع عدم الفهم يعني بدنا نجمع بين الاتقان وبين إيه؟ الفهم و إ ل ا قدمنا الفهم إ ذ ا الوقت ما كفانا أ ن ا عندي تدرس م ا 0 ه بيت م ا ئ بيت مع فهم ولا تدرسوها كلها مع عدم فهم لكن أ ح ب لي قلبي أ ن أ خ ذ ه ا كلها نعم حروف المد الله يكرم أخونا اللي ساوا اللوحة يعني فنان الحقيقة شوفوا المد الأليف هناك محاكاة بين المعنى الله له يكرم يعني كيف إيش يكون بين يزير خير روح مد ومد من نعم أن نوع ودعو قال إ م ا م ن ا الطيبي رحمه الله في البيت التسعين والحادي والتسعين و أ ح ر ف المد ثلاث ا ل أ ل ف ت ك و ن ه ا من بعد فتح قد عرف والواو واليا ساكنين واليا كسرا ثلاث والواو ضما وليا ا هذا كلها طول المد ثلاثة هي ا ل أ ل ف والواو والياء السواكن ا ل م ج ا ن س لها ما قبلها ممعروف ل د ي ن ايضا هذا ج م ع ا لكن أ ي من ا ل أ م و ر التي يجب أ ن نعرفها أ ن ا ل أ ل ف ليس لها ح ا ل ة ثانيه ة حالة واحدة لا تكون إلا ساكنة الألف لا إلا ولا ل تكون يكون م ق ب ا إلا بينما الواو واو يا فلها حالات مفتوض ممكن تكون واو وي أو يا يو يي أي فلها حالات عديدة لذلك يعني بعض المؤلفين لما يذكرون حروف المد لا يقيدون ا ل أ ل ف يقيدون مين الواو ا ل ي ا ء قال إ م ا م ن ا الشاطبي رحمه الله إ ذ ا أ ل ف أ و ياءها بعد ك ث ر ة أ و الواو عن ضم لقي ا ل ه م ز ة طويله ة أعطيت ألف بالكم فقال ما ق د ا قال الياء والوا اللوحة لكن على كثر عن عن نرى ضم حروف المد واللين هي ا ل أ ل ف والواو والياء السواكن المجالس لها ما قبلها نحو نوحيها هذه ا ل ك ل م ة كما تعلمون وردت في سوره ة ي سورة هود وفيها اجتمع حروف المد ا ل ث ل ا ث ة يعني مو حدا يحسب ان ه المد بنوحيها ص ي كل ما شفت ألف ا فيها مد. كل ما شفت واو س ا ك ن ة مضمومه ق ب ل ا فيها كلما يا ساكنة شفت مد مكسومة قبلها فيها مد لكن المؤلفين الله يرحمهم انتقوا هذه ا ل ك ل م ة ل أ ن ه ا جمعت ا ل أ م ث ل ة الثلاث وسميت حروف المد هذه الحروف يا اخوانا ن ب س م و ه ا العلماء حروف المد واللين شو بيسموها حروف المد واللين سميت حروف المد ليه ل أ ن لها ق ا ب ل ي ة المط والتطويل ق ا ب ل ة للتطويل مشان هيك ب س م و ه ا حروف المد في حروف غير ق ا ب ل ة للمد قولوا أ ب مدوها م ل ن ش و ف مد في مجال طيب وسميت حروف اللين لخروجها بامتداد ولين من غير ك ل ف ة فبيسموها حروف المد واللين بينما عنا حرفين بتعرفوهن حيجوا معنا اسمهم حرف اللين ووضعهم خاص حرف مد ولين الياء ا ل س ا ك ن ة ا ل م ف ت و ح ة قبلها حرف مد ونين الواو ت م ف ح ة ق ب ل ه ش بتقول حرف لين ا ل و ا ا ل س ا ك ن ة ا ل م ف ت و ح ة قبلها حرف ل ي ن بارك الله فيك نعم قال رحمه الله في البيت الثاني والتسعين والهمز والسكون للمد سبب إ ن وجدا من بعده نحن عندنا يا اخوانا الله يسلمكم المد الطبيعي ل المد ل ي يسمونه ا وكلكم تعفو ر ما هيك مثلا كما قلنا منذ قليل نوحيها قولوا ورائي بصوت واحد نوحيها هذا هو المد الطبيعي يمده ا ل إ ن س ا ن بطبيعته ولا يحتاج إ ل ى سبب لو س أ ل ك سائل ما سبب المد الطبيعي شو بتقوله ليس له سبب هيك الله خلقه ت ب ه ن ا لكن المد ا ل ل ي ب يحتوي على الهند يطول بسبب م ج ي ء ا ل ه م ز ة ا ل م د ا ل ل ي ب ي ج ي ب ع د ى السكون يطول شو ما ن ي ط و ل يعني عن حد ه يطبيعي رفع شو م ع نعتوش وعن حد ه يطبيعي بسبب م ج ي ء من ي السكون واضح نعم نرى ع م ن على ا ل ل و ح ة أ ن و ا ع ا ل م د في ا ل ق ر آ ن الكريم أ ص ل ي وهو الطبيعي فرعي وهو الذي يمد أ ك ث ر من حركتين يعني أ ك ث ر من المد الطبيعي هذا اسمه مد ع ا فرعي الطبيعي ا ل أ ص ل ي يلحق به البدل ا ل ل ي حكينا عنه من ش و ي ل ا و ا ذكرتوه ولا ن س ي ت ه انا بفضل تبقوا معي أ ث ن ا ء الشرح وساترككم تنقلوا هذا الجدول في آ خ ر ا ل ل و ح ة ل أ ن ه ما بيجتمعوا الملكتين مع بعض يا نسخ يا فهم ف ه ل أ ن ت و خليكم معي بالفهم ودعكم من النسخ س أ ت ر ك لكم م ق ت ا المد الثاني ا ل ل ي يلحق بالطبيعي مد العوض تتذكروا مد معنا مر معنا مد العوض مثل عليما حكيما كيف نقف عليها شيئا كيف نقف عليها شيئا غ س ا ء غ س ا ء هذا كله مد إيه؟ عوض ا ل ص ل ة الصغرى كمان م ر ت معنا م انه ق ل ا إ ن على رجعه لقادر م انه هي إ على رجعه لقادر هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر إ ن وقعت بين متحركين تمط حركتها حتى يتولد منها حرف مد واوا او ياء بحسب حركه ا ل البدل والعوض بمن يا شباب؟ بالمد الطبيعي أ ه ا بالمقدار حركتين ولكن ما هو سر طالما ب م غ د ا ر حركتين و ا ل م د ا ل طبيعي حركتين فتلحقوا به أ م ا المدى الفرع ي الذي سببه إ م ا مجيء ه م ز ة أ و مجيء سكون فنرى السبب ا ل أ و ل سببه همز وسببه ايه سكون واضح على ا ل ل و ح ة إ ذ ا سببه همز اول واحد من ي المدى المتصل مثل جاء ما هي سوء يجيئ وسياتي معنا إن شاء الله بالتفصيل المنفصل مثل يا أ ي ه ا ق و أ ن ف س ك م وفي أ ن ف س ك م و ا ل ص ل ة الكبرى ما له أ خ ل د ه الى طعامه أ ن صببنا الماء هذا شو اسمه ص ل ة كبرى يعامل معامله المد ى المنفصل ل أ ن ه يشبه وهو مثله سيأتي ك ل ه ب ا ل ت ف ص ي ل هذا ب س م د خ ل كل الكلام اللي شايفينه مدخل اللي س ب ب سكون ر أ س ه المدود فيه المد الازم ل وسياتي معنا باذن الله الآن اللي بحب ينسخ هذا الجدول、ينسخ. يلا معكم ثواني ينسخ ينسخ بحب خمس معكم هذه ا ل ل و ح ة من فوق ا ل س ا ع ة بقينا في إ ع د ا د ه ا شرحتها لكم بمكن دقيقتين صدقوني من فوق ا ل س ا ع ة أ ك ث ر ونحن عم نقول كبر وصغر لا بعد هيك ا ب ر ولون ه ا ي لا ما عجبني اللون غير كذا حتى استقرينا على ما ترونه م ثم لا تنسوا طريقه ة العرض يعني ع ر ض كنت أ ا ل م الآن ر ب ع ا م ر ب ع ا هذا كله أوامر كله أ و ا م ر في البرنامج حتى فهذه انتم شاكينا لوحه ة ي تعرف كم لوحه ة لوحة ذ ه لامامكم لوحة هل نسخ؟ ننتقل س خ ن إ ل ى البيت الذي بعده قال الطبيب رحمه الله والهمز والسكون للمد سبب إ ن وجدا من بعده لما قال من بعده خرج إ ي ش من قبله وقل وجب إ ن وقع الهمز به متصلا ب ك ل م ة وجاز حيث انفصل ه إ ن جاء بعد حرف المد همزه ة طبعا ا ل م ز ة ستجي بعد حرف المد اكيد ل م د أ حتكون ه م ز ة شو قطع ر محصورة ما همزة الوسط لأنه في في الكلمة نفسها مستحيل همزة الوسط تجي في الوسط الكلمة همزة دائما كلمة كلامنا نفسها الوسط الوسط الأول فإذا جاء ستكون وسط سيكون تجي تجي وسط وين لأنه في في في في ل كلمة لهمزة بعتليه ى إيه كلمة واحدة مكرمتين إذا مكرمتين يعني وبعده همزة مد مباشرة واحدة جاء حرف مثل جاء سوء وجيء هذه لم يرد عن رسول الله قصرها أ ب د ا شو يعني قصرها مدها بمقدار حركته كل الرواه مجمعين على تطويلها ا ل ق ر ا ء ة العشر كلها ولا يعرف القصر أ ب د ا وفي ا ل أ ث ر عن ابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه أ ن ه ق ر أ عليه رجل إ ن م ا الصدقات للفقراء والمساكين فلم يمد ا ل أ ل ف الفقراء ولم تكن في زمن ابن مسعود القواعد قد قعدت لكنه رضي الله عنه شعر ب أ ن هناك خلل فقال للرجل ما هكذا أ ق ر ا ن ي ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل كيف أ ق ر أ ك ه ا يا أ ب ا عبد الرحمن فقال أ ق ر ا ن ي ه ا إ ن م ا الصدقات للفقراء والمساكين فمد صوته في الفقراء انتبهنا وقل وجب إ ن وقع الهمز به متصلا ب ك د م ة نرى على ا ل ل و ح ة المد الواجب المتصل ع ر ف ت ليش بيسموه واجب يا شباب لانه يجب مده ولا يجوز قصره هو أ ن ي أ ت ي حرف المد وبعده ه م ز ة في ا ل ك ل م ة نفسها نحو وجاءكم النذير سوء العذاب سيء بهم هذه كلها ا م ث ل ش للمد المتصل ويقال له المد الواجب ليه؟ لوجوب ل تطويله عن الطبيعي لكل القراء ويمد في ر و ا ي ة حفص عن عاص بمقدار أ ر ب ع أ و خمس حركات واضح ثم قال رحمه الله وجاز حيث انفصل جاز بهذا المد حيث انفصل يعني إ ذ ا جاء حرف المد يا شباب آ خ ر ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى و ا ل ه م ز ة في أ و ل ا ل ك ل م ة التي تليها هل يمد كالمتصل أ م لا ي م د روي هكذا و روي هكذا روي هكذا وهذا كله من ر و ا ي ة ح ف ف لكن من طريق ا ل ش ا ط ب ي ة ما في إ ل ا المد من طريق م ن ظ و م ة ط ي ب ة النشيد بن الجزري من بعض السلاسل روي المد و من بعضها روي القصر يعني لك أ ن تقول يا ايها ولك أ ن تقول يا ايها واضح نرى على ا ل ل و ح ة المد الجائز المنفصل عرفتوا ليش س م و ا العلماء جائز ل أ ن ه يجوز مده ويجوز قصره هذا الكتاب و ي ن صاحبه ي هو هنا ش ي ه والقلم و هو والقلم, هو هو والقلم、yeah. يا شباب الله يرضى عليكم من ا ل أ م و ر التي تؤذي الكتب وضع و ا ل أ ق ل ا م أ و ما شبهها هنا ثم إ غ ل ا ق الكتاب هذا يتلف التجليد ي ت ل فلا ا ت ج ل ل ي د ف تجعلوا قلما ثم تطبق و ا الكتاب عليه يعني يجعل الكتاب يتقطع من حيث من مكان التجديد ف إ ن كنتم لا بد فاعلون فضعوا و ر ق ة أ و ضعوا أ ي شيء ل ل د ل ا ل ة على ا ل ص ف ح ة التي تريدون أ م ا لا تضعوا قلما و إ ن كنتم لا بد فاعلون فضعوه من ليس من ج ه ة الكعب من هنا ضعوه من, من هذه الجهه ة ت ن ا دائما احرصوا على الكتب يقول العلماء لا تجعل الكتاب بوقا ولا صندوقا لا تجعل ا ل ك ت ا ب ة ب و ق ة ولا صندوقا بتعرفوا شو البوق يعني مثلا بعض الطلاب يكون عندهم جزء عما بيروح بلفه هي يساوي ق س ط و ا ن ي بيستعملوا مثل ب و ق ة أ و بيعملوا ناظور او نعم فهذا خلاف ا ل أ د ب خ ا ص ة إ ن كان كلام المولى ا ل ج ل ي د سبحانه وتعالى مثل جزء عما جزء تبارك ربع ياسين لا تجعل ا ل ك ت ا ب ة ب و ق ة ولا صندوقا شو يعني صندوق شو ع ن د ك ورق ل ش ي ء ي ف ا ت و ر ة ك ه ر ب ا ء بتحط و ب ع ذ ا الشيء يفعلون بهذا الشيء ي ف ع ل و ش ي ا ء ا ل ل ه ي س ل م ك م ث ن بهذا ا ل ك ت ا ب ل ل ع ل ا م ة ه ذ ا ا ل ش ما ي ك و ن في ا ل م ص ح ف ا ل ش ر ي ف ذ ا الشيء ي ك و ن بهذا الشيء يفعلون بهذا ا ل ش ي ن ي ف ع ل ي ن بهذا الشيء ي ف ع ل و ح بهذا ي ء ي ف ع ل و ر ق ة ه ذ ه ا ل و ر ق ة التي ث ن ي ت ه ذ ا الشيء ي ف ع ل ا محل ا ل ث ن ي ب ع د فترة شو ا ي ص ي ر س و ف ي ن و ط ع وهذا خلاف ا ل أ د ب مع الكتب ومع المصحف الشريف أ ي ض ا من خلاف ا ل أ د ب استعمال البصاق واللعاب في قلب الصفحات لا تعمل الله لنا ويرحمنا اللعاب هم هم هيك يعني كثير يغفر يعني. تحطها على الكتاب ولا تحطها على المصحف الشريف؟ فإن تقند الشافعي رحمه الله في ح ض ر ة ا ل إ م ا م مالك كان يقلب الورق قلبا رقيقا أ د ب ا و ه ي ب ة ل ل إ م ا م مالك ما شاء الله ل ا بتلاقي عم يعمل هيه يالله شغال ا ت ب ه ن ا ا ل أ د ب من أ ه م أ خ ل ا ق طالب العلم ا ل أ د ب نعم ويقال له المد الجائز لاختلاف القراء في ايه في مده وقصره ويمده في ر و ا ي ة حفص من ا ل ش ا ط ب ي ة بمقدار أ ر ب ع أ و خمس حركات هذا م ي ن المد ا ل م ف ص ل ا ل ح ر ك ة أ ر ب ع أ و خمس حركات ا ل ح ر ك ة يا شباب و أ ر ج و أن تنتبهوا أ ر ج و أ ن ت ن ت ب هو ا ا ل ح ر ك ة هي ا ل ف ت ر ة ا ل ز م ن ي ة ا ل ل ا ز م ة ل ل نطق ب ح ر ف م ت ح ر ك ه الحركه هي الفتره ا ل ز م ن ي ه اللازمه لن نطق ب ه ر في ا ل م ت ح ر ك والحركه هي ا ل ف ت ر ة ا ل ز م ن ي ة اللازمه لن نطق ب ه ر في ا م ت ح ر ك ه متتاليه ف ا و ل ك بابا يساوي زمنا ب ا نفس الطول وقولك ق ا يساوي ق ا وسبق أ ن قلت لكم إ ن أ ز م ن ة الحروف م ت س ا و ي ة زمن نطق ا ل ف ت ح ة زمن نطق ا ل ض م ة زمن نطق الكسره متساويه انظروا إ ل ى قوله تعالى ك و تي با هذه ا ل ك ل م ة كم حرف فيها وكل واحد ب ح ر ك ة مختلفه ضمه و ك س ر ة و ف ت ح ة أ ز م ن ت ه ا م ت س ا و ي ة لذلك علماءنا بيقولوا زمن ا ل ح ر ك ة ما يعينون ا ل ح ر ك ة ما هي أ ف ت ح ة هي أ م ض م ة أ م ك س ر ة ل أ ن الزمن واحد سيدنا ا ل شيخ علي محمد الضبار ر ح م ة الله تعالى عليه الشيخ عموم المقارئ ا ل م ص ر ي ة المتوفى س ن ة احدى وستين و ت س ع م ا ئ ة و أ ل ف وهو آ خ ر إ م ا م عظيم ظهر في مصر يقول وكان مشايخنا يقدرونها بقبض ا ل إ ص ب ع أ و بسطها ب ح ا ل ة و س ط ة هذا الكلام أ و ل ا حادث ل أ ن ه لما ا ل ض ب ع المتوفى س ن ة 1961 ب ي ق و ل كان مشايخنا يعني إ متى مشايخه كانوا ارجع لك ستين سنه لورا معناه الف وتسعمائه م ا قبل ا ل 0 وتسعمائه فهو معروف ولو بحثتم في كتب التجويد ا ل م ص ن ف ة في القرون الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ما تجدون هذا الكلام ابدا طبع قبض شيخ من المشايخ اللي ب ي ع ل م و ا طلع بهالمقياس وكتب له الانتشار لكنه غير صحيح. صحيح قبض الاصبع او ب س ط ة من إ ن س ا ن ل آ خ ر هل ينضبط بالله عليكم ينضبط هل اصبعي مثل اصبعك ثم هل إ ص ب ع ي و أ ن ا عمري عشرين س ن ة ك إ ص ب ع ي و أ ن ا عمري سبعين س ن ة بل هل إ ص ب ع ي و أ ن ا مرتاح و م ر ت خ ي اعصاب ل أ ك إ ص ب ع ي و أ ن ا متوتر وغضبان وزعناء هذا مقياس غير منضبط وغير دقيق وجامد شو يعني جاند؟ يعطيك ن ي ي جاند ع طولا جامدا سواء كنت ت ق ر أ بالبطء وهو التحقيق أ و أ س ر ع وهو التدوير أ و أ س ر ع و أ س ر ع وهو الحذر يجب أ ن ت أ ت ي بهذا المقدار مو صحيح م و صحيح ا ل ح ر ك ة ح ر ك ة الحرف و ح ر ك ة الحرف م ش ت ق ة من سرعته ف أ ن ت لما ت ق ر أ ق ر ا ء ة ب ط ي ئ ة يكون زمن ا ل ح ر ك ة عندك له زمن معين ف إ ن أ س ر ع ت شو فيه؟ يقصر ص ي فيه ي ر بمعنى ست حركات في ا لا ت ح ق ق ي ل تساوي ست حركات في التدوير لا تساوي ست حركات في الحذر دائما ا ل ق ر ا ء ة تكبر مع بعض وتصور مع بعض ما ب ت ي ر ا ل ق ر ا ء ة تسرع إ ل ا البدو تلقه ط و ي ل ة مو معقول هذا كلام واضح إ ذ ا ضبط الحركات هو ح ر ك ة الحرف وليس ح ر ك ة الاصبع هذا أ م ر ا ل أ م ر الثاني ممكن نحن نقيسها بحروف المد نحن نعلم ب أ ن حرف المد الطبيعي كم ح ر ك ة ان ي م د حركتين طبقول م س ل ي موسى هذه أ ر ب ع ح ر ك ة صح ولا لا مو كم ح ر ك ة س ا مجموعها、طيب. يا موسى ه يا س موسى هي ست حركات صح يا حركتين ومو حركتين وس حركتين ح فما بصير أ ن ا اقول ولا الضال وين رايح يعني بدك تمد بمقدار يا موسى ولا الضالين عندك ت ب د أ ر ب ع ة ه تمد ب م ق د ا ر موسى هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك أ م ا ت ط و ي ر المدود جدا هذا منهي عنه وكم نهى عنه ا ل أ ئ م ة ويكفينا قول ا ل إ م ا م السخاوي تلميذ ا ل إ م ا م الشاطبي يا من يروم ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ويرود ش أ و أ ئ م ة ا ل إ ت ق ا ن لا تحتوي س ب ا ل ج د مدى التجويد م ف ر ط ا ا ن س م ن ا لا ا كيف ل تحسب ت في ن ا س بحسب ا ل ت ج و ي د أنه أ ن يمط خ و ا بالله فهذا م ا يتناسب يصح مع س ر ع ة قلت لك ت ي ن ا س سرعة ب مع القرارة لما أ ن ت ت ق ر أ بالتحقيق ب تقول موسى لكن ما بتسرع تقول موسى قصرت انتبهت حبيبي فليس لها مقياس جامد ثم قال الطيبي رحمه الله في البيت الرابع والتسعين والخامس والتسعين و إ ن أ ت ى قبل سكون قد لزم في ك ل م ة فالمد فيه قد حتم وان اتى قبل سكون قد لزم في كلمه فالمد فيه قد ايه حتم هذا المد ا ل إ ي ش ي ا شباب المد اللازم نرى على ا ل ل و ح ة المد اللازم هو أ ن ي أ ت ي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا اصليا شو معناه سكون أ ص ل ي بين قوتين وصلا ووقفا كل ما ش ف ت و كلمه السكون أ ص ل ي معناها إ ي ش وصلا ووقفا هو أ ن ي أ ت ي حرف المد طبعا لما قلنا حرف المد شمل ا ل أ ل ف والواو ا ل ي ا ء وبعده حرف ساكن سكونا أ ص ل ي ا وصلا ووقفا نحو الصاخه الضالين أ ت ح ا ج و ن ي هذه ا ل ك ل م ة ك م ل ه لازم فيها فيها مدان المد ا ل أ و ل على ا ل أ ل ف التي بعد الحاء والمد الثاني على الواو التي بعد الجيم م ي ن طبيعي ف ي ن طبيعي لك ابني الله يهديك الا ترى الشده ني م ن ن شغل فيها نحن عم نحكي على ما ل و ن ب ا ل أ ح م ر الان تعالوا نتدرب عليها قولوا ورائي بصوت واحد الصاحه ولا الضالين اتحاجوا ل ا ل ا لا ا أ ت ح ج ي م جيم؟ أ بدو يكون في زمانين م ر ة ت ا ن ي ة مع بعض أ ت ح ا د ج ا ل آ ن عم ب ن ت ق واو جو ن بدك تنتقل من واو إ ل ى إ ي ه إ ل ى ن وتمط ن و ا ل غ ن جوني لا تخلطوا ا ل أ ص و ا ت بعضا ب ع ض م ر ة تانيه مع بعض أتوحاج تخبيص اتحاجوني <تصفيق> <تصفيق> و ب ا ل ن س ب ة للحروف ا ل م ق ط ع ة التي ابتدا الله عز وجل هي بعض الصور وستاتي معنا بالتفصيل لكن على سبيل المثال ص ا د نون حميم هلأ ل بسكن ب تعطو ا ك م ها ط س م ا س ي م بارك الله فيكم إ ذ ا في م ش د ة ت شوف أ ن ت أ ن ظ ر أ ن ظ ر إ ل ى الميم الزرقاء الميم الزرقاء التي عليها ش د ة ق ا س م انظر إ ل ى ا ل ل و ح ة أ ي و ه لا بد من الغنه س كل م ي م ش د د ة كل نوع م ش د د ة لا بد من ايه من تطوير غنتهما نعم أ ق س ا م المد اللازم هذا المد اللازم يا شباب يكفيكم أ ن تعلموا أ ن ه هو ان ي أ ت ي حرف المد و بعده ا حرف ساكن سكونا أ ص ل ي ا ويمد بمقدار ست حركات شو يعني ست حركات يعني يا موسى ت ب ه ا اكيد هذا يكفيني أ ن تعلموه ا ل آ ن ا ل أ ق س ا م اللي ه ن ج ي ب ه ا يعني من باب العلم بالشيء ل أ ن هذا ه الساكن الذي بعد حرف المد إ م ا أ ن يكون مخففا يعني ساكن وبس و إ م ا أ ن يكون ساكن مشدد تقسيم نظري لا ينبني عليه عمليا شيء عرفتوا موت حسب و ا ا ل أ ق س ا م اللي حتجي معنا ا ل آ ن في فرق بينها عند التطبيق التطبيق واحد لكن من باب العلم بالشيء انظروا أ ق س ا م المد اللازم إ م ا أ ن يكون حرف المدي في ك ل م ة فيسمى لازم كلمه و إ م ا أ ن يكون في حرف فيسمى إيه لازم حرفي والكلمه نوعان إ م ا أ ن يكون مخفف هو آ ل ا ن ما عم نقول نحو عم نقول هو آ ل ا ن ل أ ن ه ا لم ي أ ت ي مخفف إ ل ا في ك ل م ة آ ل ا ن فقط على ر و ا ي ة حفص ا ع ن ا ص ر و إ م ا مثقل نحو إ ي ش اصفا اقيسوا عليها كل、المشددات. الحرفي م ش د د ا ا ت ل وهو ما ورد في الحروف ا ل م ق ط ع ة التي ابتدا الله عز وجل بها بعض السور إ م ا م ث ل حميم ا الميم الحمراء عفوا الياء الحمراء هل ر أ ي ت م الياء الحمراء ه ذ ا ا ل م د عليها كم ح ر ك ة س ت ة الميم اللي بعدها اللي لونها ز ر ق عليها سكون ولا ش د ة إ ذ ن مخفف ع ر ت و ا اسمه بينما ليش مخفص المثقل مثل طاسين مين م ا ظ ر و اللتان قارنوا ا ب ه عليكم ي ب يلونتا باللون ا ل أ ح م ر كلاهما حمراء يعني كلاهما مدلازم لكن ا ل أ و ل ى الميم ل ي هي ح ا ن ا ل ي م اللي بعدها ا لونها ل ل ي أ ز ر ق عليها سكون بينما الياء الحمراء في طاسين م ي م الميم اللي بعدها شو عليها ش د ة من أ ج ل هذا شو اسمه لازم حرفي مثقل. شو ا س م ه صار عندي اربع انواع اسمعوها بدي ا س أ ل ك م عنها لازم حرفي مخفف لازم حرفي مثقل من عيد عفوا لازم كلمه مخفف لازم كلمه مثقل لازم حرفي مخفف لازم حرفي مثقل عيد لنشوف لا تنظر في ا ل ش ا ش ة ايوه يلا مين بايدن و أ ي د ن أ ن ت يا أ د م ي ارفع صوتك ث ر م ع الشباب أ ي و ة لا أ ب د ا بالمخفف لازم ح ر ف ه مخفف ا بدك تشوفهم بالمنام اليوم مدولين حدا بيحب ي ن ع ل هذا الجدول、يا. قال رحمه الله و ث و ي بين مدغم مثقلي ومظهر مخفف على الجلي يعني على القول الجلي ا ل ل ج يعني هذه تقديرها صفة لموصوف محذوف ل القول الجلي ى ي ع على القول الواضح سوي بينه أ ل م أ ق و ل لكم منذ قليل إ ن هذا التقسيم لا ينبني عليه شيء فسواء كان المد اللازم مخفف أ و مثقل فمده ك م ست حركه سوي بينها من حيث الطول يعني من حيث مقدار المد المد اللازم يمد اللازم بكل أ ق س ا م ه بمقدار إ ي ه ست ح ر ك او نقول بمقدار ث ل ا ث ة أ ض ع اضعاف ف المد الطبيعي ثلاثة أ المد الطبيعي اللي ه وهذا يا التي ي الأمثلة موسى نحو الأمثلة التي دربتكم ع ا م ن قليل ه ذ جمعت لكم ه ن الحروف ا ا ل م ق ط ع ة التي ابتدا الله عز وجل بها بعض السور في ا ل ق ر آ ن العظيم جمعتها لكم لتكونوا على د ر ا ي ة بها وبما فيها من مدود نرى على ا ل ل و ح ة المدود ا ل و ا ق ع ة في الحروف ا ل م ق ط ع ة ابتدا الله عز وجل تسعا وعشرين س و ر ة في ا ل ق ر آ ن الكريم بحروف م ق ط ع ة الله أ ع ل م بمعناها حظنا منها واحد ا ل إ ي م ا ن أ ن ه ا كلام الله اثنين تلاوتها كما وردت بس شو يعني طاسين والله لو بيجتمع أ ن ا وانتو م ي ة س ن ة نفكر ما هيطلع معنا شي هذا كلام الله على العين و ا ل ر أ س انتبهنا ونتلوها كما وردت ط ا بمقدار حركتين وس ي ن بمقدار ايه ست حركه إ ذ ا ا ل إ ي م ا ن أ ن ه ا كلام الله وتلاوتها كما وردت في كم سوره جاءت、29. عدد الحروف ا ل م ق ط ع ة في ا ل ق ر آ ن الكريم اربعه عشر حرفا يجمعها نص حكيم قطعا له سر يعني هذا الكلام الحروف ك ل ل ا ا م لها سر عند الله ما هو الله أ ع ل م هذا من أ ج م ل ما جمعت فيه هذه الحروف جمعها سليمان الجمزوري رحمه الله في ت ح ف ة ا ل أ ط ف ا ل بقوله صله سحيرا من قطعك هذه أ ج م ل منها نص طبعا هذا ا ل ت ل و ي ن اللي شايفينه له معنى ها ا ل ل ي لونه أ ح م ر يمد ست حركات ا ل ل ي لونه أ ز ر ق يمد حركتين ا ل أ ل ف لونه خضراء لا تمد العين لونه بنفسجي تمد أ ر ب ع ة أ و س ت ة فموت حسب ه هذا التلوين للتسلائل هذا التلوين له معنى ومدلول نعم ي ق ر أ التالي ل ل ق ر آ ن الكريم أ س م ا ء الحروف ا ل م ق ط ع ة لا الحروف نفسها كما مر معنا تذكرون وكل شقال أ م ا الحروف وهي المسمى فتلك أ ل ف ا ظ بذي تسمى شو البيت اللي قبله وقولهم في ذي حروف إ ن م ا يعنون أ س م ا ء الحروف اما الحروف وهي المسمى فتلك أ ل ف ا ظ بذي تسمى شرحت لكم هذا الكلام لما شرحنا هذين البيتين فنحن في الحروف ا ل م ق ط ع ة أ ر ج و أ ن تركزوا معي في الحروف ا ل م ق ط ع ة ن ق ر أ الحروف ولا ء اسماء ل ح ر و ف أ الحروف في ا لو ق ر أ ن ا الحروف لقلنا أ ل م لو ق ر أ ن ا الحروف لكننا ن ق ر أ ماذا أ س م ا ء الحروف إ ذ ن نرى على ا ل ل و ح ة ي ق ر أ التالي ل ل ق ر آ ن الكريم شو ب ي ق ر أ أ س م ا ء الحروف ا ل م ق ط ع ة لا الحروف نفسها فمثلا أ لا ف ل ميم م هكذا أ لا ف ل ميم م ت ب ه ن ا أ ل ف ل و ن أ خ ض ر لا مد فيها لا ميم م كل منهما يبدو مقدار ست حركات مد ايه لازم كلمه كافه ياعنصاد ت ق ر أ ا ك ه يا ع ص س أ د ر ب ك م عليها إ ن شاء الله ن ب د أ بالف لام مين أ ق ر أ ثم ت ق ر أ و ن خلفي ن لا تنسوي الغنه التي بين لام وميم ها هذه بدكم تعطوا بالكم لا تغلطوا فيها ك ا ف ه ا يا ع ي ع ي ن اربع حركات س ت أ ت ي معنا ع ي ن ص س ت أ ت ي معنا إ ن شاء الله بتفصيل في ا ل أ م ا م ن و ن ت ق ر أ هكذا نو بدي منكم شيء بدي لما ت ل ف ن و ن تنتبهوا إ ل ى أ م ر النون التي في ا ل أ و ل فيها غنه صح ولا لا لكن الواو فيها غنه فلا تقولوا نو ن لما تجيبوا الواو عليكم أ ن تقطعوا عمل ا ل خ ي ش م هكذا ن و ن بارك الله فيكم ت خ س م الحروف ا ل م ق ط ع ة من حيث المد الذي فيها إ ل ى أ ر ب ع مجموعات أ و ل ا ً أليف ولا مد فيها لعدم وجود حرف مد هلا أ ف من ايش ت ت أ ل ف أ انت اللي ف م ن ايش تتالف ه م ز ة م ف ت و ح ة لا م ك س و ر ة ف ا ساكنه ة شو ب ما د م في حرف مد حتى مده إ ذ ا لو س أ ل ك سائل شو في ما, ما هو المد ف ي أ الف بسال أ ل إ ي ه مع بعض أخواننا شو ا م د يقول لي طبيعي طبيعي إيش الله ابني يهديك يا رب ما فيها مد أ ص ل ا انتبهنا قال إ م ا م ن ا الشاطبي وما في أ ل ف من حرف مد فيمطلى ع ما في مد فيها حرف ح ت تمده يعني. أليف ولا مد فيها ليه يعني أليف إذا ولا لعدم وجود حرف حروف ف مد اثنين ح ر حي ط ه ر ة ينطق كل منها على حرفين ثانيهما حرف مد ويمد بمقدار حركتين مدا طبيعيا هكذا ح ا ي ا طهر ا نعم اذا ا ل م ج م و ع ة الاولى من الحروف ا ل م ق ط ع ة م ج م و ع ة الاولى كم حرف فيها حرف واحد وهو ا كم ح ر ك ة ي م د لا ي م د طيب ا ل م ج م و ع ة ا ل ث ا ن ي ة فيها خ م س ة حروف جمعها علماؤنا بقولهم حي ط ه و ر ة كم حرف فيها كم ح ر ك ة يمد حركتين ح ا قولوا ح يا ط ا ه ا را هكذا يمد ولا يهمز أ ت ذ ك ر و ن لما مد معنا والمد والقصر جميعا رويا فيها وهاء قالوا ل م د والقصر هذا من حيث ا ل ل غ ة لكن ب ا ل ق ر آ ن قال و ل غ ة القصر بها الذكر ورد ا ل ق ر آ ن لم ترد هذه الحروف إ ل ا من غير ه م ز ة في آ خ ر ه ا ا ل م ج م و ع ة ا ل ث ا ل ث ة س ب ع ة أ ح ر ف كل حرف منها ينطق اسمه ث ل ا ث ة حروف الحرف ا ل أ و س ط حرف مد جمعها ع ل م ا ؤ ن ا بقولهم سنقص لكم ا ل س ي ن مثلا س ي ن كم حرف اسمها ث ل ا ث ة حروف الاوسط شو هو يا اذا يمد ست حركات الحرف الثاني نو ن شو الحرف الاوسط واو قاف شو الحرف الاوسط ه د ي صاد شو الحرف الاوسط لام شو الحرف الاوسط و كاف ذ ل ك ك و أ م ا ميم فالحرف الاوسط هو ايه يا حروف سنقص لكم ينطق كل منها على ث ل ا ث ة أ ح ر ف أ و س ط ه ا حرف مد يمد بمقدار ست حركات مدا لازما هكذا قولوا مثلي سين ن و ن نو أ م ا ا ل م ج م و ع ة ا ل ر ا ب ع ة و ا ل أ خ ي ر ة ففيها حرف واحد وهو حرف ع ينطق نرى ن على اللوحة ي على ثلاثه ة أحرف ذ احرف عين فين جاء يا ف جاء جاء شباب ا ب ت ت ي س و ة وسورة مريم الشورى ا ك ه أوسطها لأنه قبلها ا يا عين صاد حاميم سيقاف ثلاثة ماذا يا ساكن عين عين ينطق لين على أحرف حرف حرف مفتحمة مو ويمد بمقدار أ ر ب ع ة أ و س ت ة عرفتوا ليش عين اختلفت عن سنخص عرفتوا ليش لأن لكم الحروف التي فيها حروف مد وليم. مد وليم. أما هذا بمقدار حركات الشاطبية بمد اللين ليش بمد اللين؟ لأن اللين يمد أو ستة. وذلك في كافها يا عينطات حاميم وليم وليم لين ويلحق ليش يلحق لأن وذلك حروف حرف حرف أربعة طريق وأربعة أو أو في قاف ستة ستة إيش؟ يمد يمد نين عينثين مد مد من بمد بمد حميم ا عين سيقاف كما ترون على ا ل ل و ح ة كتبت في المصحف الشريف م ق ط و ع ة حميم ا لوحدها وعين سيقاف لوحدها لكن ذكر علماؤنا أ ن ه ا تنطق مع بعضها هكذا ذكروا فنحن ننطقها مع بعضها ذكروا مع كون الكوفي كافة حركات أختبركم شوفكم عندكم كن حاميم العد يا صاد وأنا الآن المقياس صار مضبوط ولا لسا أقرأ أربع مضبوط فنحن عين عين طيب مع مع مد على بدي آية هنمد عين كم ح ر ك ة أ ر ب ع ة ونعيدها م بعدين من مده ا س ت ة ا ل آ ن أ ر ب ع ة كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد فهنا مثل جا ء موسى نفس الطول نعيد أ ن ا حقي كافها يا عين صاد في إ خ ف ا ء ها عين صاد نخفي النونه عند الصاد عيدوا صوت واحد هلا حنعيدها ست حركات كافها يا عين عم تروحوا لاخفاء الله يهديكم عم تروحوا لاخفاء صوت واحد مع بعض ع ي و ن هاي لا تروحوها يلا مع بعض <تصفيق> مالكم متعشين اليوم لانه ي ك عم تاكلوا الغنه ها؟ هلا تاكلوا بعد الدرس هلا ه ن ج ي ب ح م ي م ع ي ن س ق ا ف ونمد ع ي ن كم ح ر ك ة ا ر ب ع ة ح م ي م ع ي ن س يجيب العصائي بكرا معي نعم شاء الله ن اذا المدود الواقعه في الحروف ا ل م ق ط ع ة انظروا الى هذا الجدول لعلكم تستفيدون منه هل تلاحظون ا ل خ ل ف ي ة التي في خ ل ف ي ة ا ل ل و ح ة في حروف م ق ط ع ة س ا ت ي ن ا ي ا ل فنان لا م ي ف ن الله ي غ ض ى عليه س ا و ا ل لوحه نعم ا يمد بمقدار اد صفر يعني ولا شي ء نوع ا ل م ا د طيب حي ط ه و ر ة حركتين نوع ا ل م ا د طبيعي طيب سنقص لكم يمد المقدار س ت ة نوع ا ل م ا د لازم حرفي إ م ا مخفف و إ م ا مثقل مد ا لازم طيب ع يمد المقدار أ ر ب ع ة أ و س ت ة شو نوع ا ل م ا د ملحق بمد اللين عرفتوا عم نقول ملحق؟ لأن تعريف وبعدها عارضا عين النون اللي شايفينها عين النون أصلي. مو سكون عارض نعم هذه القاعدة على حرف حرف ترونها القارئين شايفينها فلا يأتي انتبهوا التي نقول هو سكونا النون النون سكونة سكون وإنما اللين اللين ساكن اللي اللين إليها أمامكم ليش ملحق لأن أصلي ليس لين ملحق يصح نسميه نسميه مد مد بمد أن أن هذه هذه هذه أ ن يطبق أ ح ك ا م ا ل ت ج و ي د على الحروف ا ل م ق ط ع ة في ا ل ق ر آ ن الكريم فيدغم ويخفي ويقلقيل ويفخم ويرقق كل أ ح ك ا م التجويد م ن ط ب ق على الحروف المقطع ة كما أ س ر ت منذ قليل هناك إ خ ف ا ء ا ت هناك إ د غ ا م ا ت هناك غنى هناك قلقله صاد شفنا نعمل بالدال هناك قلقله、نعم. ا ل ف ل ا م ميم شو منعمل تدغم و الميم في الميم نقول لا م م هون شو فيها ادغام ط س م أ ي ض ا شو فيها ادغام كافه ا ي عين ص ا د شو فيها شغل كثير تخفى النون عند الصاد وتقلقل الدال、نعم. طب الان نرى على ا ل ل و ح ة جاءت الحروف ا ل م ق ط ع ة ا ل أ ر ب ع ة ع ش ر في ا ل ق ر آ ن الكريم على أ ر ب ع ة عشره ي ئ ة هي أ ر ب ع ه عشر حرف وجاءت على ك م ه ي ئ ة على أ ر ب ع ه عشر هيئه ة ألف لام ميم ذ ه هيئة طاها ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم را يا عين ألف لام ألف لام ألف لام كافا صاد را را صاد طاسين طاسين ياسين ميم طا سين يا سين صاد عديتهم و ولا نسيتوا بيان نون وهذه ي ا ل ر ا ب ع عشر اللي هو النون ا د و ه م بتلاقيهم كم ه ي ئ ة أ ر ب ع ة عشر ه ي ئ ة فجل جلال الله خ م س ط عشر يضع الدليل يوم فرجينا خ ش ل و ن خمسه ع ش نرجع الله يهدي الجميع صحصح صحصح طالما صحصحصح ن ع ممكن م لو وصلتها يتبقى على السكون صاد ذكره نعم نعم كم باقي سيدي نص س ا ع ة باقي و لا أ ن ا ا ل أ و ا م على كما ي ف ك تريد بين يديك نحن صار الوقت طيب خلط إذا, صار اذا نقف عند قول ا ل إ م ا م الطيبين في البيت السادس والتسعين وما أ ت ى قبل ا ل سكون إن انفصل فحذفه حتم إ ذ ا به اتصل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين